الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وقبات على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا هو الدرس الحادي عشر في شرح رسول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العتيمين رحمه الله تعالى صرح شيخنا أبي عبد الله قاد بن محمد بن عثمان الله تعالى وكان هذا في يوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني العام الحادي والثلاثين بعد الاربعمائة والألف قال الشيخ رحمه الله تعالى رابعا المكي والمدني نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال ثلاث في خلال ثلاث وعشرين سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكترها بمكة قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وقت ونزلناه تنزيلا ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد, بعد هجرته إلى المدينة وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفه ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه, ون... صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه ودرياته ومن اتبعه ده أما بعد فكما قال المصنف الإمام الإمام ابن وثيمين رحمه الله تعالى في كلامه الذي سمعناه الآن من أن القرآن المنزل وقد أنزل الله عز وجل مفرقاً على 23 سنة وقد اختلف مكان نزوله فكان احيانا ينزل والرسول صلى الله عليه في مكة وأحيانا كان في المدينة احيانا كان في الطريق بين مكة والمدينة او في بعض أصفاره او غزواته ومن هنا نشأ الاصطلاح الخاص بالمكي والمدني قد اهل العلم فيما يخص المكي وفيما يخص المدني على اقوال ثلاثة اورابها بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان وكذلك ذلك اورابها الصيوطي في الاتقان هذه الأقوال الثلاثة أولها أو أحدها أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة والثاني وهو المشهور والذي اختاره ورجحه الشيخ النوفايميل أن المكي ما نزل قبل الهجرة سواء كان في مكة أو كان في المدينة. والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمككة <تصفيق> نعم القول الثالث وأن المكة موقع خطابا لأهل مكة نعم والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة <تصفيق> ولكن الذي اشتهر هو القول الثاني وهو الذي ايه عليه العمل نعم وقد يعني اختلف العلماء فيما يميز المكي عن المدني او العكس او كيف يعرف يعرف المكي وكيف يعرف ف فالثمة الأولى أو الفارق الأول بين المكس والمدن وما قد جاء في قول عروة بن الزبير نعم رحمه الله لما قال فيما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن عروة بن الزبير أنه قال ما كان من حد أو صريبة إنه أنزل بالمدينة وما كان من ذكر الأمم والعذاب إنه أنزل بمكته فهذا وإلى الفارق الأول فغالب الآيات المدنية تحتوي على أحكام من حدود أو فرائد أو محرمات يعني نواهي أو واجبات إلى آخرين أغلب الآيات التي فيها الزجر والترهيب والوعيد بالعذاب خاصة على على الشرط أو على الكفر فإنما أنزلت بمكة. وأيضاً يدخل في هذا آيات التر آيات الترغيب. ف كثير او اغلب الايات فيها الترغيب في الجنة او الترغيب في العمل الصالح بذكر الثواب عليه في الجنة ذكر ما قال اهل التوحيد كانت ايضا في مكه او نزلت قبل الهجرة وعلى هذا يفهم او او به او من هذا نفهم كلام عائشة رضي الله كما اخرجه البخاري وكذلك مسلم وقد اخرجه البخاري كما في كتابي فضائل القرآن من الصحيح تم تحت باب تأليف القرآن عن يوسف ابن ماهت انه قال يا ام المؤمنين اريني مصحفتي فقالت لما قال العلي مؤلف فؤال القرآن عليه، لأنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيها قرأت قبله؟ يعني يقتل يوسف ابن ماهد بالتأليف في تأليف القرآن، أي أن يرثقه. أو يرتبه على ترتيب عائشة، على ترتيب مصحف مصحف عائشة، إما أن يقصد ترتيب الصور أو أن يقصد ترتيب الآيات، هذا هو معنى تأليف الفقهاء. فقامت عائشة وما يضرك أيها قراءة قبل، لا يعني ما يضرك ترتيب الصور، فهو هذه قبل هذه النساء قبل الاعمران او الاعمران قبل النساء لا يضر انما نزل اول ما نزل منه صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام وفي رواية قد تقول رواية ابي عبيس في رواية القرآن حتى اذا اناب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام وكانت هذه الإنابة من الناس أو كان هذا التقدم من الناس في الاقدار على الإسلام كان غالبا بعد الهجرة لما دخل اهل المدينة في دين الإسلام فهنا بدأ ينزل الحلال والحرام ثم قالت عائشة ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر قالوا نعم لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه واله وسلم إني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر نعم وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده فرقت عائشة بين آية الوعيد بالعذاب التي في سورة القمر وبين سورة البقرة والنساء هذا يفهم منه أن الصحابة كانوا يفرقون يميزون نعم بين ما نزل من الأوائل من الصور التي نزلت في الأول أي في مكة هذا في الغالب قبل الهجرة وبين الصور والايات التي نزلت بعد ذلك في المدينة فضيلت أن ما يميز الآيات أو الصور المكتية هو ما يكون فيه ذكر الجنة والنار نعم وما يميز آيات المدنية ما يكون في الأوامر والنواهي الحلال والحرام. فهذا الضابط الأول في التفريق بين المكسي والمدني. نعم الضابط الثاني. الذي ايضا ذكره بعض اهل العلم، وايضا ثبت بسند صحيح عن علقامة مخرج ابو عبيس في صدار القرآن انه قال كل شيء في القرآن يا ايها الذين امنوا فنو انزل بالمدينة فيه. وما كان يا ايها الناس فنو انزل بمكته وايضا بنحوه أيضا بسند طهي عن ميمون بنهران أيضا أخرجوا أبو عبيد أنه قال ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم إنه مكي وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني ولكن هذا الضابط الثاني هذا يكون على الغالب هذا على الغالب ليس ليس مضطردا ولذلك قال الزركشي في البرهان هذا القول الأخذ على إطلاقه ففيه نظر فين صورة فين صورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس عبدوا ربكم ويا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبة نعم صورة النساء مدنية وفيها يا أيها الناس اشتقوا ربكم وفيها إن يشاء يذيبكم أيها الناس نعم صورة الحج وفيها يا الذين أمنوا هكاؤوا وازجدوا أن الغالب ذلك فهو صحيح ولذلك قال مكي ومكي القيصي المقر قال هذا إنما في الأكثر وليس في وفي كثير من الصور المكي وفي كثير من والأقرب تنزيل قول قول من ومدني على أنه خطاب المقصود به أو جل المقصود, المقصود أو جل المقصود به أهل, أهل مكة متكثة يا الذين أمرك ذلك بالنسبة لأهل المدينة نعم وهو أيضا مما يدل على أن الصحابة كانوا يفرقون نعم بين الصور والايات التي نزلت في أول التنزيل وفي آخر التنزيل ما قد أيضا أخرجه البخاري تحت الباب السابق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وكان يقول في صور بني إسرائيل أي الإسراء والكهف ومريم ومطاه <تصفيق> <تصفيق> والأنبياء إنهن من العطاق الأول وهن من ثلاث نعم يقصد من العطاق أي من الصور العطيقة أي القديمة التي نزلت في اول التنزيل وهن من تلادي معنى من تلادي التلاد اي كما قال القاضي عياض في مشارق الانوار من تلادي اي من اول ما نزل من القران وما قالهم <تصفيق> ابو عبيد من تلادي يعني من اول ما أخذ من القرآن شبهه بتلاد المال القديم تلاد المال أي القديم أي القديم من المال هنا بيّن أن الصور هذه هي من العطاق أو قال من تلادي أي من الصور القديمة التي نزلت في أو في الأول قبل الهجرة. ونكما بيننا الشيخ محسن ان ايه اليوم اكملت لكم دينكم هي مدانيه وان كانت نزلت في عرفه اي في متى وذلك لما رجحناه من القول ليس عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في ال... أولاً الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون متكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورة المدثر والقرء. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون اقرأ سورة المائدة ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخطب بما تقتضيه حالهم اقرأ سورة الطوض أما المدني الغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرثلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدين في سورة الضقرة وهذا بارك الله فيكم الذي ذكره الشيخ في الكلام السابق هو يعني يعذب أو يأكد ما ذكرناه من الفروق بين المكي والمدن او نقول إنه يعني يزيدون بيانا في كيفية التمييز بين المكي والمدن وكما هو معروف إنه ليس ليست, ليست كل الصور او الآيات قد جاء نص بالتوقيف على كونية مدنية ام مكسلية <تصفيق> هناك آيات او صور لم نقص اين نزلت بالضبط او متى نزلت ولكن فيما ذكرناه او فيما ذكر الشيخ هنا من امارات أو من دلائل تبين لنا أو تميز لنا المسكي عن المدنة ويكون هذا من باب ليس من باب التوطيط وبلا شك كما ذكر الشيخ وحكمه الله وفيما أيضا قد يعني بيناهم الكلام عائشة رضي العون أن الغالب على الآيات التي نزلت في الأول أي في مكة قبل الهجرة أنها كانت فيها ذكر الجنة والنار كما قالت عائشة وهذا يقتضي أن يكون فيه الزجل والوعيد والتهديد وكذلك الوعد وكل هذا يتميز بقوة الأسلوب وشدة الخطاب وهذا واضح لمن يتأمل أو يتدبر الصور التي فيها ذكر الجنة والنار بلا شك أن تظهر لوازية المذية جلية وكذلك أيضا تتميز الآيات المكفية باكتصارها وكلا الآيات المجلية التي تحتوي على احكام آيات الوعيد والوعد والجنة والنار غالبا تكون صفيرة طبعا مؤمل آيات الأحكام فإنها طويلة نحو آية الدين هي أقوى الآية في القرآن كذلك آيات الموارين آيات طويلة أغلب الآيات التي تكون من قيمة نصف من مجلس وظالبا في ما سخير التوشيد والعظيم للسليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الانوهية والايمان بالبعث لان غالب المخاطبين ينكرون ذلك اما المدني فالغالب فيه تقصيد العبادات والمعاملات لان المخاطبين قد تقضر في نفوسهم التوحيد والعظيم للسليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات فارسية الثانية التي تتوين يؤلكها عن المجرس أما الغالب الآية التي جدرت قبل الهجرة أنها كانت تقرر مشائلة تجدي أي تطبق في وتطبق تجديد وتطبق تجديد من أسماء الله وصفات الله وكذلك المتطر ومضحف بعض الأعضاء المتعلقة بإحسان الجنال لكن أنه يجب أن يكون مدينة ومن المتطاة يتعلق من العبادات وحكام رئي المعاملة نعم ثانية التفاضل في ذكر الجهاد وأحكامه والمناسبين وأحواله في القتال المدني لإقتضاء لإقتضاء الحال ذلك حيث سر الجهاد وظهر النفاق بخلاف القتال المدني بخلاف القتال المكي <تصفيق> نمذجة خاصية أو نزية الثالثة بين مكي والمدني وأنا غالب أحكام الجهاد والتفتيح فيها كان بالأشهر فيما بعد الهجرة لما شرع الجهاد بالسيف فكان كما هو معلوم في أول الأمر أمر الله سبحانه آباده بقول كف أيديكم وأقيم الصلاة لأن أمرهم بالكف الأيدي وبيقامة الصلاة ثم بعد ذلك في نهاية الأمر قال سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فلما جاء أمر بالقتال كان من المتحتم أن يتم التفصيل في أحكام الجهاز وكان هذا كله بعد الهجرة إلى المدينة وكذلك فيما يتعلق المنافقين لم يظهر المنافقون إلى بعد الهجرة إلى المدينة فكل آية فيها ذكر فيها ذكر لأحوال المنافقين هي في الغالب تكون مدنيه لانه لم يكن هناك مقتضى لنزول ايات المناسبين في مكه او قبل الهجره لا اتقرا الشيخ حضره معرفة المدني والمكي معرفة المكي والمدني نوع من انواع علوم القرآن المهمه وذلك لان فيها قوائد منها اولا ظهور بلاغة القرآن في اعلى ميكبها. حيث يخرب كل قوم بما تقضيه من قوه قوة او اولين وسهوله نحط نقطة الرابعة فتنتهي فيما يتعلق بب بصفات المكي والمدني. قال الشيخ رحمه الله تعالى: "تولد معرفة المدني والمكي معرفة المكي والمدني نوع من ألوان علوم القرآن مهمة". وذلك لان فيها قوانين منها اولا ظهور بلاغه القران في اعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوه وشده او دين وسهوله ثانيا ظهور حكمه التشريع في اسمى غاياته حيث يتزوج شيئا فشيئا بحسب الاهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ تربية الدعاء إلى الله تعالى وترجيمه إلى أن يتبعوا ما تركه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المقاطمين بحيث يبدأ بالأرمي فتعاً وتستعمل الشدة في موضعها والسهودة في موضعها رابعاً تنيين النافق من البلسوح فيما لو وعدت آيتان مكية ومدنية لتحرقوا فيهما سروط النسق فإن المدنية نافعة للمادية إذا قل المدنية عنها. نعم. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد التمييز. بين المكي والمدني وهي واضحة يعني لا تحتاج إلى تعليق وقد يعني أشرنا إلى شيء منها في كلامنا السابق الأهم هذه الفوائد التي تعني الباحث هو الفائده الرابعة وكيف أن تميز بين الناسخ والمنسوخ ومن ضمن هذه المميزات معرفة مكي من المدني إنه بلا شك الآية المدنية تنسخ المكية إذا كان بينهما ثمت عارض أما إذا أمكنا نجامع فلا نسخ نعم نكتف بهذا إن شاء الله تعالى و... ولا بأس لا بأس نسخ فيما يتعلق بنزول القرآن مفرقا طيب اقرأ اقرأ ما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى التكبة من نزول القرآن المفرقة من تقسيم القرآن إلى نسيء ومجهي نتبين أنه نظر على النبي صلى الله عليه وسلم مقبطا ومنذوره على هذا الوجه حكام كثيره منها أولا تثبيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك كذلك, كذلك لنتذبك به إفوالك ورسلناه ترسيلا ولا يأتونك بمدر إلا جئناك بالحق واحتل تكسيرا ثانيا أن يسهل على الناس اتذبه وفهمه والعمل, والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئاً بشيئاً لقوله تعالى وقرآناً فوقناه انتقراه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلاً نعم قد صبق وقد ديننا فيما قلناه في الدروس السابقة أن القرآن نزل أول ما نزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى ما يسمى جباية العين في السماء الدنيا هذا فيما قد ثبت القول بيع علي بن عباس رضي الله عنه ثم نزل بعد ذلك مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاث وعشرين سنة. والنسيخ رح نقض ربط بين كون القرآن نزل مفرقاً وبين تقسيمه إلى مكة ومدينة. هذا التفريق، هذا التفريق في نزول الآيات بين مكة والمدينة. كان لحكم أن يكون عبثا وحاش الله أن يعبث بتنزيل آياته يعني الله عزيز قادر قادر على أن ينزل القرآن القرآن مرة وحدة وانتهى الأمر ولكن هذا يخالف حالك أولى الذين خلقهم الله يعلم خلقهم ألا يعلم خلق وهو لطيف الطبيب فالحكمه الاولى من لو ان القران نزل مفرقا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن دله واحده تبين او رد عليهم من اثارهم قالوا لماذا ينزل القرآن بحرة كذا؟ تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الجواب عليه وذلك لمثبت به فؤادك ورسل الله صلى وهذا يعني واضح معلوم لأنك إذا قمت بعمل أو إذا جاءك شيء أو جاءت مرة واحدة لا تستوي وتستوي ولا تستطيع أن تستوي بالعمل مرة واحدة ولكن إذا جاء على مراحل أو إذا قمت بعمل مراحل كان أدعى للسباب والاستمرار من هذا ايضا يستفيد طلب العلم أن طلب العلم لا يكون جملة إذا كان القرآن الذي هو أساس أو أصل العلم لم ينزل جملة على النبي فكيف تريد أن تطلب العلم جملة واشدة في يوم الأسلام لذا العلم هذه لذلك كان الإمام أحمد يقول مع القلم والمحبة إلى المقبرة، العلم إلى آخر لحظة، العلم مفرقة. لذلك جملة هذا هذا إذا تقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك هذا الحق وأحسن كثيرا صح وأيضا الحكمة في جولة القرآن مفرقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي إليه السبهات والأهل السبه مفرقة فكانت الحكمة تقصد أن يرد على كل شبهة على حدة وهذا يكوني أدعى في الأقناع ياقمن بالقضاء على أولئك الذين لا يؤمنون. ما رحمه الله تعالى؟ غالباً تنسيم الهنام لقبولنا من, من القرآن المتنبي. اي يتشوق الناس بلا رثا وشوق الى نزول الايه كان عند اشجاج حاد الى كما في ايات الامر والنهي no. ان يذاموا بشأنه اولا قوله تعالى يسألونك عن الخضر والميجر قل فيهما اسم كبير ومناسع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. فكان بهذه الآية تهيئة للنفوذ لقبول تحريمه حيث, حيث ان العرض يقضي ان لا يمالس شيء اكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان في هذه الايه تمرين على في بعض الاعقال وهي اوقات الصلوات ثم نظر ذلك قوله تعالى ان الذين امنوا انما امروا ان يطهروا وانصار واذاهروا من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العجاوة والبغضاء والأخضاء في الخمر والميتين ويصدكم عن ذكر الله وعلى الصلاة من منتهون واطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا الظلاء المبين فكان في هذه الآلات المنح من الخن منعا بسا في جميع الأوقات بعد أن هنية النفوذ ثم مردت على المنع منه في بعض الأوقات نعم يسترسل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان فوائد أو حكم نزول القرآن مفرقا فمن ضمن هذه الحكم نعم التسهيل على الناس وفهم وتدبر آية القرآن لذلك كان الصحابة لا يتجاوزون العشرة العشرة آيات يعتقد ما فيها من عقيدة او من ايمان وحتى يعمل بما فيها من احكام كما ثبت هذا وكذلك ايضا فيما يتعلق بسنة العز وجل في خلق البشر ان النفس تتمنى كما جاء الحديث إن الله لا يمل حتى تمله فلما يكون أدعى هذا يكون أدعى لعلاج تآمت عمل النفوس حيث التجارة هي خلصة أما من الآيات بعض الأحكام خاصة لما تعلقوا بأحكام تح... أو بخطم تحريم الخمر. أن الخبر كان من أسد أو من أكثر المألوفات التي ألفها أهل مزاهرين لذلك ذلك يمكن تنتهي سبحانه السبحانه القبير وكذلك و سبحانه بعباده رؤوف رحيم و يريد بهم اليسر ولا يريد, يريد بهم العسر فرحمه بهم ليتعجز هذا من باب الرحمه و ليس من باب العجز او تدرج سبحانه تحريم وفي البداية بينات سبحانه انه قد توجد بعض الفوائد من ايمن الخمس وبعض المنافع ولكن هذا لا يقضي انه يخلو من ايمن المرساة التي تقضي تحريمها لكن هيا أن يكون مثل هذه الآية سألونك عن الصمد والميسر كل فيهم اسم كبير ومنافع للناس والاسمهم أكبر منا فيهم ثم لما بدأ الناس يتبينون شيئا منه مفاتب الصمد ومن أهمها يعني أنه يضيب العطل كانت الدرجة الثانية وهي النهي عليه عن طلب القمر أو عن الصلاة وهم تتاربون القمر أو قد ساكنوا طلب القمر نعم وأما درجة الثالثة كانت التحريم المؤبد بعد أن ألف الناس تركه. الخمر أو قت الصلوات كهمل عليهم العذارى أن يتقوا بالكليه وهذا كله من رحمه الله العظيم وهذا أيضا يفيد الداعية وطالب العلم لأنه يبدأ يتدرج الدعوة بالناس وأن يعني ااا يتأمل, يتأمل أحوال الناس ويعلموا ما قد فش فيهم من ايه من امور قد ألفوها فعليه ان يتدرج معهم حتى يطلقوها ولا يعني كما يقال لا التفسير الشيخ الخاصة الذي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى وإن شاء الله نبدأ بعد قليل درس أداء فالفلان نعم هنا سؤال نعم من أحد إخوانيكم في العراق يقول من تنصح بالسماء على وطيال من الحديث من تصحيحنا وتضعيف وما رأيك في من يقول ممكن سماع دنيك الحديثية للحوائرية فقط دنيا علمي دي. أولا طبعا من نسبة للعلم الحديث أنه يكفي طالب العلم إمام الحديث والسنة في هذا الزمان الشيخ ناصر ناصر الدين الألزمي رحمه الله تعالى وإن كتبه فيها الغنية لكل طالب علمي يجعل أن يحصل أو يفكر علم الحديث هذا طبعا بجانب ما قد من المصنفات المتقدمين والمتأخرين من علماء الحديث وأيضا لا بأس أن يستفاد من جهود بعض إخواننا في طلبة العلم المعاصرين في تدريس بعض المتون الحديثية نحو الشيخ عبد الله الفقيري ثلاثة شروخات جديدة الظيقنية وعلى نظة وعلى نظة النظر أو على نظة الفكر، ولهذا طبعا يستفاد من على ما ين أو من شيخين كبار الذين مزا على قيد الحياة ونادينا تخصصه كتب الحديث نحن شيخنا قبيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الموحدي أبي والله تعالى ولو درس معنا في كل أسبوع يوم إثنين بعض العصر في شرح نصبة الفكر نعم والعلى الصيف إن شاء الله ال القادم نتمكن من التحدث معه عبر هاتف الأرض مما يجعل الاستفادة منه أفضل وتمكن التوفيق أفضل وأفضل إن شاء الله تعالى طال الله دراستك. مؤمن بالنسبة إذا طلقت من حديثنا خويري فلا ننصح بيه وفي علمائنا اللي يجنون على المنهج السلفي أشتوي العنية والكفاية من تلبس